شبال كان مجار جاجيل وزين الكيف هوليني الحالي بحطنا حب نظيف مع الهيل وزع فران شريه لو كان غالي يبري خوال عمسان منه فناجيل شغلها ما بيدي على شاف بالي وافرح لمن هم جا وربع مقابيل بعطيهم المسخره ما اني ذملي لمقبل وقدهم شفاء يا مغاليل ابغاني كفات وبرده ظلالي بشه ذهبي دي وبطر لهم حل, <تصفيق> حل وبتعب عليه للمشمالي <تصفيق> ما بقول سويها ولا نرسل راسي ولا نيستفي بنت الحلالي الجودي عشا بلاياتي صارت في الحال وقت الحلالي وضرب الودى تلقى سمح وتسيل ما به مخاسيرا ولا حر وصالي يا ويش لك بالفائده والمحاصيل لا صار ما حصلت نعانه والي يا البس جليل العازم فبن من النيل ما يكسب البيضه ارضيه الخزلي ما يكسب البيضه يكون المشاكل اهل الكرم والجود والشور علي يا بنت اللي تبعجل عين بالمل شمي من اللي ما خويي رسالي كتبنا لها السودا براس الرميل وحط لها في كل مبدا من خيالي ما يدري قاصر ولا ينطح هالشي ما يدري انا فتا الجبالي وانا ولد عاد يعرف السما فيه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 رجول انا هرجن صحيح لمن قيل والصدق يشهد لي لمن جالي كلام نحله من حلب المشاميل ولا نكذب في كلام من يگالي وانذكر الله عد وبالمخيل وعداد ما هبت هبوبا شمالي